WALLAHE LOULAHE 「や حبذا ر ب و ح ب د ن ا و ا الغول جاءوك م س ل م ي ن والمشركون قد باغوا علينا, قد علينا إذا وقد تدعى جمعهم آباينا فتنة إذا أرادوا وقد علينا هم اللهم خاسرين جميل الله ياحافظ ياكفيل ارفع ملايين المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين أنت الله ياوتر أ ل أ ن الواحد الله يا آ خ أنت الراشد يامتكبر وصر يا ياواجد يا, يا بر يا متفقين ياماجد ا ل م س ت غ ا ن السامع المجيب إ ن ان ا استجب إنا ك أمين دعونا ك ا س ت ج ب امينه you love.